إن قلوبنا لا تحزن وإن عيوننا لا تدمع وإن على فراق فقيدنا لا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله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 وزوجا خيرا من زوجه، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.